ودأَ حن إلى موس أن أسب بعدفضضبلَهم طريق في البحرية بساطبضب لَهم طريقًا في البحرية بس البحر لا تخاف دررة وَلا تخش رَاهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَنِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه, ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد غَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عن قَوْمُكَ يَا مُوسَىٰ ۚ أَلَهُمُ الْأُلَآءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتَ إِلَيَّ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَاتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا افطال عليكم العهد أَمْ اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا هممنا ولكننا هممنا تِنْقَوْمَ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا من زِينَةَ قَوْمٍ فَقَدْ أَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدَ لَهُ خُوَار تَقُولُونَ هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسٍ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُنَّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّضْرِبَ عَلَيْكَ فِينا حَتَّى يَرْجَعَ إِلَينا مُوسَى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضنوا ان لا تتبعن الا تتبعني اف عصيت امري قال يا ابن ام ما لا تاخذ ذنحيتي ولا براسي ان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 لنن حَرِّق النهُوسُم ملَنااسِفًا هُ فيِي اليم مِسفَا